قد كان العيش منا امن والبسمه دوما تتادا ونسيم الصبح سلام تتنادى وهناك حياه في حضنك اجد الاسعاده وانا نفسي هادئه والحلم مؤثيرا يتمادى كان العيش هنا بسمة دوما تتهادى ونسيم الصبح يصافحنا بلحون سلام تتنادى وهناك حياة لأخرى في حضنك أجد الإسعاد وأنام ونفسي هاذئة والحلم أثيرا يتمادى وصحوت وصوت أرعبني تنضح غلا أحقادا نار ودمار ودماء وحطام يتشح سواداء وصحبت وصوت فرعبني غلا أحقادا نار ودمار ودماء تشح سوادى أماه عراقي يحتضر أصلوه حروبا وفسادى أماه وقومي في وسن ما الخطب أجهل من عادى ح بسيخن خوني الب في بعد غوفور هذا ي الحقني الأحنيا عيش بسث أم يذ بررا بوري أسئلة يا أمي حيرة في الجوف تضرم تحرقني ما ذنبي قولي يا أمي ولماذا الغادر يزهقني ليني يا أمي أحلام وأراها بدمها تغرقني ما ذنبي قولي يا أمي ولماذا الغادر ونين يدي يا امي احلام واراها بدمها تغرقني وانا هاري فزع من احلام صبا يا تتنام يقتلها خوف يقلق ليلي نادي وامس تو سلواني رب واحفظنا ربي من سوء واصرف شر همعنا علمنا نخضع بالباس بالذنب د لَن قَد كُنَّا غُفْرَانَكَ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا مَنْ مِنَّا يَعْصَمُ مَنْ, في من مِنَّا لَنَا مَنْ يَعْصَمُ مَنْ مِنَّا